بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب العمد في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقنسي رحمه الله وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين وفي الدرس السادس والسبعين في تتمة كلام المصنف على باب ما يفعل ما يفعل بعد الحل قال رحمه الله تعالى وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن بعده بتجارة أعادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في صفة الحج والعمرة وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع يعني إذا أراد الرجوع وأنهى جميع عماد الحج وأراد الرجوع من مكة إلى بلده فإنه يطوف بالبيت سبعة أشواط لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى الناس ينفرون من كل وجه لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف فهذا أمر وهذا يدل على أن طواف الوداع واجب وفريضة وبعض وهذا هو الصحيح وبعضهم قال سنة والأظهر أنه واجب على المتبت والقارن والمفرد هذا الطواف على جميع الأنساك على جميع المتلسكين بالحج سواء كانوا مفردين او متمتعين او قارنين لا يطو... لا ينفر من مكة لرجوع الى بلده الا بطواف الوداع ويستثنى من ذلك الحائض والنفساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت فاذا حاضت المرأة في نهاية الحج ورأت أن ترجع إلى بلدها دون طواف الوداع فإنه يسقط عنها وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ب... بعباده المؤمنين وبالنساء المؤمنات فإذا اشتغل بعده بتجارة أعادة يعني إذا اشتغل وقتا لا سيما إن كان وقتا طويلا فإنه يعيد الطواف يعني قال أجلس يوم أشتري لأولاد هدايا ولزوجتي هدايا وهكذا فيقال له ارجع فاعد الطواف أما إذا كان ماشيا في طريقه يعني طاف طواف الوداع هو ماشي إلى طريقه في طريقه يشتري أشياء من المحلات هو ماشي إلى إلى الحافلة أو السيارة مثلا فلا لا يعيد لا يعيد حينئذ الطواف إذا كان وقتا يسير أما إذا جلس وقال أجل اليوم أو كذا لأشتري أولادي فلا ينفل المكة إلا بأن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتنازع العلماء في العمرة هل طواف الوداع فيها واجب أم لا وجماهير العلمي على أنه سنة وليس بوجب وذهب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إلى أن العمرة أيضا لبد فيها من طواف الوداع ولأظهر قول جماهير العلمي وأنه سنة في حق المعتمر وواجب في حق الحاج على أي مسكن كان الحاج نعم. قال رحمه الله تعالى ويشتحب له إذا طاف أن يقف بالملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك ابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك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 والعسمة في ديني وأحسن من قلبي وارزقني طاعتك ما أبغيتني واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما أحبه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الالتزام وهذا الدعاء لا يصح في حديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض علماء يخوي والذي عليه العمل عليه قول أكثر علمائنا وما سمعنا سمعناه العلمائنا وما أن هذا لا يشرع وأنه يكتفى بما جاء في السنة الصحيحة نعم رحمه الله فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا وأن بعد بعث بدمن إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء قال رحمه الله تعالى فمن خرج قبل الوداع يعني سافر دون أن يودع البيت بطواف الوداع رجع إليه إن كان قريبا يرجع وطبعا يكون قد تحلل ولبس ملابس المخيط وتطيب أن عائشة طيبة الرسول عليه الصلاة والسلام لحله ولإحرامه فيرجع ويطوف إن كان قريبا أما إن كان بعيدا فإنه فإنه يبعث إلى مكه دم دم جبران لفوات واجب طواف الوداع ولا يصح له أن يطعم منه وإنما يوزع على فقراء الحرم والمراد بفقراء الحرم من كان في الحرم سواء كان من أهل مكة الأصليين أو غيرهم قال رحمه الله تعالى إلا الحائض والنفساء إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما كما سبق لما حاضت كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت صفية بعدما أفاضت يعني طافت طواف الطواف الإفاضة طواف الحج فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابست أحابستنا هي قلت حاضت بعدما أفاضت قال فلتنفر إذن يعني يسقط عنها طواف الوداع قال ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء يعني الحائض والنفساء وهذا لا نعلم فيه دليلا من السنة أبدا ولو كان هذا من السنة لدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام صفية لما حاضت والأظهر الله علم أنها تنفر بدون طوافل وداع إن كانت حائضا أو نفساء ولا تقف للدعاء في هذا الموضع أما كان كانت تدعو تدعو دعاء عام فلا بس لكن أن يقال أن هذا من السنة لا لم يثبت هذا في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام والعهدى والدليل النص من السنة أو القرآن نعم آمين علي نعم على قول من يقول بالوجوب عليه دو نعم أما الذي يعتقد أنه سنة ليس عليه دم نعم لا ليس عليه دم تنفر يسقط عنها طواف الولاة يسقط عنها وليس عليها شيء نعم ولا تقف تدعو ولا شيء تنصرف تنصرف من الكعبة إلى سفرها نعم نعم قال رحمه الله تعالى باب أركان الحج والعمرة. قال أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة قال رحمه الله تعالى باب أركان الحج والعمرة. والأركان لا يصح الحج بدونها. ولا يصح الإنابة فيها. لا يصح أن يطوف أحد بدلا عنك. ولا أن يحرم بدلا عنك. إلا أن يكون صبيا لا يفصح الكلام فإنه يحرم من كان معه وليه أو غيره عنه بنية هذا الشخص هذا الطفل و وأيضا السعي عند من يقول بأنه ركن لا بد منه قال أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وهذان الركنان متفق على أنهما من أركان الحج الوقوب عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه يعني أي الوقوب عرفة أعظم الأركان وليس كل الأركان ليس معنى الحديث الحج عرفة أنك لو وقفت بعرفة دون أن تنتوي الدخول في النسك ودون أن تطوف طواف الإفاضة ودون أن تسعى على قول من يقول بلقنية سعي الحج أن الحج صحيح لا وإنما المقصود أن أعظم مناسك الحج هي الوقوف بعرفة أو هو الوقوف بعرفة قال رحمه الله تعالى وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق هذا ركن من أركان الحج عند الحنابلة أن الركن الثالث هو الإحام والمراد به نية الدخول في النسق وليس لبس المخيط وليس تجاوز المقاد وهو متلبس بملأ بالإزار والرداء فإن فإن هذا فإن هذا حكمه أنه خلى المخيط حكمه أنه واجب ولو أنه مر بالمقاة بالمخيط فإن حجه صحيح ولكنه آثم إذا لم يكن عنده أذر ولكنه آثم عليه دون الركن الثالث الإحرام وهو نية الدخول في النسق أن كثيرا من الناس يخلط بين نية الدخول في النسك يعني بالقلب وبين التلبية فيظن أن قولة لبيك اللهم لبيك جهرا بالنية لا هذا غلب إنما هو جهرا بالنسك ولذلك لو أنه وحج دون أن يلبي حجه صحيح بل ليس عليه دم لأن الصواب أن التلبية سنة وليست واجبة ولو تركها حجه صحيح ولكن إن ترك نية الدخول في النسك فإنه لا يكون حاجرا ولا معترضا لا بد منه <تصفيق> والرابع السعي على مذهب الحنابلة وقيل إنه قيل واجب وقيل ركن وقيل سنة والصواب وأنه و... أو عند الحنابلة أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي نعم والإنسان يحافظ على هذه الأشياء أربعة أركان ها من يقولها قل يا حمزة قل الوقوف عرفه طواف الإفاضة الإحرام السعي بين الصفة والمر نعم نعم نعم هو كذلك نعم ذكر ركن هذا الشرح الذي يقول هذا الشرح نعم نعم نعم ا الحلق واجب الحلق واجب وليس وليس ركن نعم كما said نعم قال رحمه الله تعالى وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف والواجبات إذا تركها الحاج عليه دم إذا تركها عامدا بخلاف ما إذا تركها ناسيا إذا أو مكرها لأن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أما إن تركها عامدا قاصدا فعليه دم نعم <تصفيق> سنبيل. سنبيل. قال في سبق أن قلنا أن الإحرام ركس نعم وانتبه هنا نعم وواجباته قال رحمه الله وواجباته الإحرام من الميقات هل هذا تكرار لا وإنما الإحرام نفسه رك. أما الإحرام من الميقات فهذا واجب ولذلك إذا بعد عن عن عن الميقات وصل إلى مكة وأراد أن لا يرجع في حج فإنه يجوز له أن ينبي بالحج من مكانه ولكن يكون عليه دم أما إذا رجع إلى الميقات فإنه يسقط عنه هذا الدم طالما أنه لم يتجاوز الميقات وهو لابس المخيط والمقصود بالمخيط كما سبق المفصل على العب مثل القميص والفنيلة والسروال والقلنسوة والبرانس قال النباس لما عما يباح للمحرم ذكر ما يحرم عليه لأنه يجوز له أي لباس بأي لون إلا المخيط فقال لا يلبس المحرم السراويلات ولا البرانس ولا القمص أو القميص ذكر ما يحرم لبعض الناس يقول لابد من الإحرام في اللون الأخضر تيد يعني بعض الناس من أفريقيا لابد يلبس إزار ورداء أخضرين وهذا منتشف الصفية كثيرا تيد القبة خضراء والهلال على المسجد أخضر والمسبحة خضراء والطقية خضراء وإذا لبس عمامة خضراء ويقول إن الله يظهر في الخضرة ولياذب الله هذا من جهنه نعم فالإحرام من الميقات واجب أما الإحرام نفسه فإنه ركب نعم الإحرام من الميقات قال والوقوف بعرفة إلى الليل آه نعم قال في الأولى الوقوف بعرفة هذا ركب أما الوقوف إلى الليل فهذا واجب حيث أنه لو وقف في عرفة ساعة ساعة ذا مثلا على قبيل صلاة الظهر فصل الظهر والعصر وحضر خطبة الإمام ثم خرج من عرفة حج صحيح باطل صحيح ولكن عليه دم لأنه ترك الوقوف إلى غروب الشمس أما لو أنه لم يقف بعرفة مطلقا فحجه فحجه فاسد وعلي أن يحج من العام القاب طالما أنه لم يقف في عرفة من يوم عرفة إلى يوم العيد فإن حجه يكون فاسدا إلى فجر يوم النحر إذا لم يقف في هذا الوقت فحجه لا يصح من رحمة الله بعباده أن هذا المنسك لأنه مرتبط بوقت معين لو مر الإنسان به ليلا مرورا بسيارته فقد تم له نسكه كما في حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه لما جاء من اليمن وقال يا رسول الله ما تركت سهلا ولا وعلا ولا جبلا إلا سلكت حتى أتيك فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر إذا وقف بعرفة ساعة من الليل أو نهار فقد تم له نسكه ولو مر بالليل من عرفة حجه صحيح ولا يلزمه أن يقف إلى الفجر إنما الذي يلزم من جاء قبل غروب الشمس فيجب عليه أن يقف إلى أن تغرب الشمس ولا يصل المغرب في عرفة ولو فات وقت المغرب ولو فات وقت المغرب لأنه يجوز له الجمع في مزدرفة يجوز له الجمع في مزدرفة بل هذا مشروع أن يجمع في مزدرفة قبل أن يحط رحله فموطن تصلي قبل أن تضع متاعة من على الدابة وموطن لا بد أن تقف إلى قبيل طلوع الشمس وهذا في ها اينه قولي حسن شغلت بال مؤذن انت قال لك عندي هنا ها ماذا قلنا الان انتبه اذا اذا اذا موطن لا تنفر الا اذا قبل تنفر قبل ان تطلع الشمس وهذا فيه مزدلف وموط تنفر لا تنفر الا بعد غروب الشمس وهذا فيه في عرفه لا بد ان تصلي قبل ان تضع متاعك وهذا فيه مزدلف وموت لا تصلي فيه إلا بعد ما تنتخل منه هو في مغرب يوم عرفة هذا تعويد المسلم على الاتباع ولا يسأل لماذا لا يسأل لماذا افعل افعل اترك اترك لو أخذت من شعرك عليك الفدية بعد الحج احلق شعرك أو قص شعرك هذا لفد لا بد أن تنفد اتباع على معالم الاتباع في الحج ومعالم التوحيد في الحج عظيمة جدا فضل. لا الذي مر بعرفه الذي وقف بعرفه ليلا ولو مر مرورا فقط لو مر بسيارته لمدة عشر دقائق او بالحافلة في داخل حدود عرفة ولو دقائق معدودة لا بس تم له نسكه كما في حديث طالما ان هذا الوقوف او هذا المرور كان قبل اذان الفجر من يوم النحر نعم سعيد بن نبي هلال نعم. مرسلا؟ بذريته على الناس نعم. ما هذا ما هو اللي معك التهذيب ولا التهذيب ولا تهذيب التهذيب في يدك هذا ما هو؟ تهذيب للمزي؟ تهذيب الكمال <تكفيق> ايه الحكايه <تكفيق> <تكفيق> تهذيب التهذيب لابن حجر لو قلت التهذيب يعني تهذيب الكمال اللي هو الاصل نعم <تكفيق> طيب يلا نتقون ان شاء الله نتق <تكفيق> يعني ان شاء الله المره الجايه لا سلك اليوم. نعم يا أخويا أصلي لكم الله فيكم أمين يا شيخنا هل سمعتم أن الشيخ والصابي رحمة الله عليه توفي نعم سمعت هذا واستوثقت من أحد الإخوة قبل الصلاة فقال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والصابي رحمه الله قد توفي في الرياض ورأوا شهادة الوفاة ويعني وي يدفع. او يصلي عليه في مسجد الراجحي في حي الربوه بالرياض فالشيخ محمد الهولي الصابئ من علماء الامه من علماء اليمن رحمه الله تعالى فنسأل الله جل وعلا ان يغفر له وان يرحمه وان يعفو عنه وان يسكنه فسيح جناته وان يتجاوز عن خطئه وزلاته ومطلوب منا يا الاخوه ان نذكر محاسن الموتى لا سيما العلماء وأهل الفضل وقد مات الشيخ رحمه الله في زمان فتنة فنرجو الله أن يكون قد استراح من هذه الفتن حمد بن الوهاب الصابي من علماء اليمن الذين زكاهم العلماء في عصره ولا يسلم أحد من الخطأ فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له الله أن يعفو عنه وأن يرحمه وتزاوز عن سيئاته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة برحمته سبحانه وتعالى <تصفيق> وأن يلحقنا به مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الصالحين وأن يتوفانا على السنة نسأل الله أن يتوفانا على السنة غير مبدلين وأن يحفظ علينا توحيدنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا الزمان أيها الإخوة من نجأ من الفتن فهو الناجي فهو الناجي لأن الفتن عظيمة وغطافة نسأل الله السلامة والآخير يعني يقول بارك الله شيخنا بعض الناس عندما يموت لا يقول لله ويقولون النقود ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح شيئا من ذلك عن أحوال بعض الموتى من المنشغلين بالصفق والتجارة أنه يقول عند الموت ثلاثة في أربعة في خمسة يضرب ويحسب عند الوفاء الإنسان يموت على ما كان منشغلا عليه في دنياه غالبا غالبا من انشغل بالقرآن يموت ويقرأ القرآن من انشغل بالعلم يموت غالبا هو إما يدرس أو يدرس وهكذا فالإنسان يشتهد أن يشغل قلبه إلا بطاعة الله ويأخذ من الدنيا ما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى يقول أحسى الله عليكم هل يوجد مان أن تحج أو تعتمر من بلد كفر بارك الله فيكم طبعا بالنسبة لنا يوجد نوجد مان الحمد لله بلادنا بلاد إسلام أما من كان في بلاد الكفر يجوز له أن يحج يجوز له أن يحج من أي مكان من أي مكان سواء كان بلد بلد إسلامي أو بلد الكفار لكن إذا جاء للميقات أو هذا الميقات جوا فإنه ينتبه الدخول في النسق يقول أحسر لكم هل يجوز لمن يلبس مغفرا على رأسه حتى لا يصيب وجهه الضرب لعبة الملاكمة حرمتها اللجلة الدائمة قالوا إنها لعبة محرمة لا تجوز أبدا لأن فيها ضرب في الوجه وفيها أيضا كشف للأوراة لعبة وبعد لعبة فيها شدة وعنف أيضا لا يجوز الضربة في الوجه ولو في الجهات في سبيل الله فالنهار عن وسم الدابة في وجهها ممكن يسمي الإنسان الدابة يعني يضع لها علامة كالهدي كانوا يشقون ظهره حتى يسيل الدم على صفحته كما قال العلماء يميزونه ولكن إذا إذا كان في الوجه لا يجوز واسم الدابة في وجهه لا يجوز كيف بالمسلم يلكم في وجهه <تصفيق> يقول شيخنا مرحبك ذكر لك السائل السائل عن الذين تكون عندهم علامة السجود وقد آتوا بيدع كفرية إلى آخره ثم قال كيف يخرجون؟ فرد سألنا فعل لا بكيف لا لا يرد عن الأفعال لا ولكن أنت قلت كيف يخرجون؟ ولا هل يخرجون؟ إن قال كيف؟ نعم لا يرد سألنا لا بكيفه؟ والهذا المقصود يعني يعني هل يخرجون أم لا؟ فقالحصر لكم له معنى أن عيسى بن مريم عليه السلام هو روح الله عيسى بن مريم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى خلقه الله عز وجل بكلمة كن فكان كسائر الخلق وخلقه الله عز وجل بلا أب خلقه الله سبحانه وتعالى بلا أب والله عز وجل على كل شيء قدير ولا يقال كيف الله أخرجنا سبحانه وتعالى من العدم خلق الإنسان من ماء مهين وخلق آدم بلا أب ولا أم وحواء خلقت بلا بلا أم من ضلع آدم وعيسى خلق بلا أب فالقسمة هناك مخلوقات لا أب ولا أم فهذه القسمة صحيحة ولا إشكال فيه مخلوقات بلا أب وأم ومخلوقات بلا أب ومخلوقات بلا, أب ومخلوقات بلا بلا أم. نعم يا عبد الملك أمين أمين الله أعلم الجواب لا أدري إذا كان في بدل الكفر هل يقدم الهجرة أم الحج الله أعلم يسأل العلماء يا أخوة الله فيكم شيخنا أمين وياك ما حكم قول سبحان ربي العظيم بعد قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم أو بلا إنه أحكم الحاكمين نحن على ذلك من الشهدين بعد قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين ويرها ما حكم القراءة المصحف وهو على الأرض وقال هذا من احترام المصحف وهل يجوز وضعه على الأرض أصلا قول سبحان ربي العظيم عند عند هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم فتقال في الركوع سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم وأما هذا الأثر فأذكر أن أحد الصورتين إما التين أو الخيامة أحدهما فيها الحديث فيها ضعيف والأخرى صحيح من يذكرني التين ضعيف والقيام صحيح نعم فأحدهما أليس الله بأحكم الحاكمين الله علم هذا لا يصح في شيء وأما القيامة أليس ذلك بقال على أي حي الموت ونحن على ذلك من الشاهدين أو العكس لا يحضرني جيدا قراءة من وصحف الأرض لا إنسان إذا أراد أن يقرأ في كتاب الله يرفع القرآن على يديه ولا يضع على الأرض تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى وليكره العلماء أنه يوضع فوق علبة المنادير وإن لم تستعمل أنه معروف استعماله في ماذا تعظيما لكتاب الله وقديما كانوا يصنعون شيئا اسم المخلة تعرفون المخلة عرفها صبري طبعا يعمل للسلم ضرب عشان المخلة دي كثيرا جدا المخلة قطعة قماش مخيطة على قدر المصحف ولا خيط من أعلى يسحب. إذا جاء وال وهناك مسمار في الجدار إلى المصحف يعلق عليه لا يوضع ابن على الأرض ولا على ولا على طاولة ولا شيء لي مكان عالي في البيت يوضع في المخلاة إلى أن يأخذه الولد في اليوم التالي ولا يكتبون فيه وإنما يأتون بألواح خشب ثم مر الناس جعلوها حديد من الصاج وريش وقلم ويكتبون وحفظ القرآن كثير من الناس حفظوا بهذه الطريقة يكتبون في ألواح من الخشب أو ألواح من الصاج الحديد فالقرآن يعظم القرآن كتاب الله يعظم سبحانه وتعالى ها؟ لا لا بس أما الكتب المجتملة على آيات من القرآن فليس لها حكم مصحف كما أفترع بلا الكتب المشتمل على آياتنا القرآن ليس لها حكم المصحف من جاءت القراءة فيها ومسها على غير طهارك كتب التفسير يقول أصلكم هل يجوز الحج دون أن يذهب إلى المدينة نعم الحج والعمرة الذهاب إلى المدينة ليس من مناسك الحج والعمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لبعض الناس تشدت في هذا بل يخرج من بلده يقول أنا ذاهب أزور القبر هذا من البدع المنكرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجد هذا يعني النبوي في المدينة النبوية والمسجد الحرام يعني مسجد الكعبة في مكة بيت الله الحرام والمسجد الأقصى في فلسطين هذه البقاء الثلاثة على وجه الأرض فقط التي يجوز شد الرحل لأجلها والمقصود بشد الرحل أخذ المتاع لشرف هذه البقعة للعبادة فيها من صلاة ونحوها. وهل الآن الإنسان إذا جاء من بلده مثلا من أخرى أو كإذا ذهبنا لدورة علمية مثلا هل هذا يعد شد للرحل لا لأن المقصود ليس البقعة وإنما المقصود العلم الذي في هذه البقعة لبعض التكفيريين يشوش على الأخوة بهذا يقول عسلق من صحت منزل بآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع آه. نعم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق القول محلها إلى العتيق على أن آخر عهد بيت سواء كان عمره حج على أن شعير الله المقصود بها العمره الحج لا أعلم أن أحد منها يستدل بهذه الآية على أن العمره يجب, يجب فيها الطواف الوداع بهذه الآية وإنما اعتمدوا على النص العام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف قالوا العمره والحج ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للصحابة في حجة في الحج في حجة الوداع أردفه كذا هل يجوز أن أرم الجمرات لشخص آخر وهو يبقى في ميناء؟ هو رمي الجمرات أصلا في منع إذا كان الإنسان مريض أو طفل صغير أو المرأة لا تستطيع أن تذهب لرمي الجمرات يجوز التوكيل في الرمي ويجوز التوكيل في الهدي أما الوقب عرفة والسعي وطواف الإفاظة ونية الدخول في النسك الذي هو الإحرام لا توكيل فيها والإنسان إذا يستطع يحمل والنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا يحمل وهناك الحمد لله أدى ولو وفقها الله في بلد الحرامين قد أعدت للناس الكراسي واذا هناك من يعمل بالأجرة في, في, في حمل الناس لله الحمد للمن فالرامل يجوز التوكيل فيه لكن عند الحاجة وإن كان الإنسان استيع يرمي ووكل لا يجوز هذا إنما إذا كان مريض لا يمكن أن يذهب لرمي الجمرات نعم أو كان طفل صغير رضيع لا يمكن أن يرمي الجمرات نعم أما شاب قوي رجلا كان أو مرأة وليس مريضاً وصريح الذهاب للجمرة يجب عليه أن يذهب فيرم الجمر بنفسه ولا يوكل نعم هل, إذا هل ينظر نعم هل تصح الصلاة للإنسان إذا كان لا ينظر موضع السجود نعم تصح الصلاة لأن النبس قال عن النظر في غير موضع السجود هذا اختلاس يختلص الشيطان من العبد ولكن لو أنه لو أنه استدار بصدره عن القبلة فإن صلاته باطلة أما إن التفت برأسه إلى غير القبلة يمينا أو شمالا أو فوق أو أسفل فالصلاة صحيحة وأما النظر إلى السماء فإنه محرم وقيل مكروه والأظهر أنه محرم لأن النبي في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينتهي أن أخوام عن رفع أبصارهم عن رفع إلى السماء في الصلاة أو لتختفن أبصارهم وفي رواية أو لا ترجع إليهم أبصارهم فلا جلد بعض الناس قد سمع الله لمن حمل ربنا لك الحمد والشكر ولا ولا في الشكر. بس ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد خلاص استوقف. هذه أذكار موضفة لا صح الزيادة فيها ولا النقص منها. تقولها كما جاءت. هناك أذكار مطلقة التسبيح التعميد تهليل التكبير خلاص أقولها كيف شئت بأي عدد ولا تحدد عدد معينا إلا ما جاء النص بتعديده يقول بارك الله فيكم شيخنا أرزاكم الله عنا كل خير آمين هل من السنة التطويل في الخطبة التطويل في الخطبة ليس من السنة لأنه في حديث عمار ابن ياسر حديث أبي لما عند وسلم في كتاب الجمعة لما خطب الناس فأوجز وأنجز فقالوا أبي اليقظى لو تنفلت بناء تنفلت يعني أطلت فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه يعني علامة على الفقه فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة وإن من البيان لسحرة وذهب ابن القيم رحمه الله إلى جواز التطويل عند الحاجة كما في الزاد والأظهر خلاف كلام ابن القيم رحمه الله والعمدة على النص وأما الاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم من بعد الظهر ثم من بعد العصري ثم من بعد المغربي ثم من بعد العشاء فهذا كان لحاجة كان لي حاجة مرة ولم يكن خطبة جمعة لأنه خطب من بعد المغرب وبعد العصر فلم تكن خطبة جمعة أما خطبة الجمعة الناس محبوسون معك فلا بد أن تختصر والذي ينظر في خطباء الحرم في العلماء يرى ذلك والذي يقرأ خطب الشيخ الفوزان خطب المبرية الشيخ صالح بل يقرأ قبل ذلك القطب خطب الرسول عليه الصلاة والسلام لابي زكريا يعلم أن خطب الرسول قصير بل حجة الوداع لو قلت الناس كويس إن الناس جمع عندي وأنا حتى أعلم الناس التوحيد يا أخي يا الرسول الصلاة في حجة الوداع سيودع الناس بعد بضعة وثمانين ليلة يموت عليه السلام والسلام ومعه أعراض ربما لم يروه ربما لم يروه إلا في حجة الوداع ومع ذلك قاطب خطبة جامعة قصيرة مختصرة مفيدة. لو أنك قلت خطبة الوداع اللي خطبها الرسول عليه السلام قلت بالتحقيق يعني متباطئ جدا كم تأخذ وقت؟ ها سبع دقائق أنت أكثر أنت ممكن ثلاث دقائق ما شاء الله لكن أقصى شيء خمسة عشر عشرين دقيقة. فتقصير خُلْفَة هو السن، وقيل لهدي، محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث كما ذكرت لك عند مسلم، حديث عمر بن ياسر عليه السلام. نعم. لا حتى لو لا يحضون الجل الجمعة، الحمد لله لا نحبس الناس وإن كان هناك موضوع مهم بعد الصلاة. اللي يجلس واللي يذهب يذهب. لو أنك قلت يعني هل بعد كل جمعة لا هذا مخالف للسنة. ويخشى أن يكون بدعة. أن الإنسان يذكر الناس ويعظم بعد كل جمعة لا هذا ليس من السنة. وما رأينا علماءنا ومشايخنا الشيخ نباز يحضر خدمة على جزا الشيخ ولا يتكلم بعد الجمعة. بعض الناس بعد كل جمعة لا بد يعلق ويتكلم لا. ليس هذا من السنة نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر وفخر الله وإياكم لما يحب